بسم الله الرحمن الرحيم بارك تلك ايات القران وكتاب مبين ودعوا ابشر للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بيما لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأكثرون وإنك لتلطى القرآن من لذن حكيم عليم إذ قال مرسى لأهله إني آمست نارا يَئِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الْخَبَرِ فَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ خَبَرٍ لَعَلَّكُمْ تَصْدُقُونَ تَرَنَّجَا أَخْرَهُ نُودِيَ أَنْ قُلْ كَمَا تَنَاسُ النَّارُ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ اللَّهُ الَّذِي ذُو الْحَكِيمِ وَأَلْقَى عْصَاهُ فَلَمْ يَرَ هَاهُ تَشْكُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُضْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّب يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُطَاقُ لَدَيَّ الْمُحْسِنُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمْتُمْ مَبَدَّلُ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ رَيْبٍ إِنَّهُ فِي سِتَّةِ آلَاتِ إِنَاسٍ العَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ سَلَمَ جَاءَتْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِمَا وَسِيقَتْهَا أَأُفْتُهُمْ ظُلْمًا وَعُذُوبًا سَنَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ولقد آتنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وولت سليمان داود وقال يا أيها الناس سُورِ نِنَّا مَنَافِقَةٌ قَطِيرٌ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَفَوْلُ الْفَضْلِ مُبِينٌ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا اتَّوَعَ وَادٍ لَّمْ يَقَلْنَ تَمْلَكُهَا أَيُّهَا الَّذِي نُدْخِلُ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْظَى مَن ذُكِرَ لَا يَحْظَى مَنكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَخْلُصَ لَكَ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَتِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَى أَمْ كَانَ لَنَا الرَّائِدِينَ لا عَذَابًا نَهْوَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَذَحَمَهُ أَوْ لَيأْتِيَنَّ يَوْمَئِذٍ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فمكت غير بعيدا فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يطين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 ان لا يسجدوا لله الذي يخرج القدر في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللهم لا اله الا هو رب العرش العظيم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 إِنَّ لَكَ كِتَابًا كَرِيمًا إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَحْلُو عَلَيَّ وَأَرْسُلِي مُسْلِمِينَ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 قال ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَامَرَتْهُم بِمَا يَفْرَحُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ لِّإِيلَٰهِكَ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ إِنَّ اتاكم قال اذن الدولني بمالها فما اتاني الله خير مما اتاكم بالانصار بهديتكم تفرحون يرجع اليهم فلنم كن امر بجنود لاخذ لهم بها ولا مخردا لهم من الله لنته وهم صابرون قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قال الذي آتاه علم من الكتاب آتي كبه قبل ان يكذب اليك طرفك فلما راى استقضا ان عدم صانه عن من فضل ربي يبلوني اشكر ام اذكر ومن شكر رفيعا ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نفسروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت طِيلَ اَهْلَ كَذَا عُرْشُهُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُدُ و أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ لَهَا كَانَ اسْمٌ قُرَّ كَافٍ ريلره بالقل الصرح فلما راته حذت وجها وكشفت عشا قيها قال انه صرح مردم من قعير قَالَ رَبِّ إِنِّي وَلِمَا تُهَسِّى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ ۖ قَوْمَ صَالِحٍ ۖ فَاعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِرْقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيْءِ قَبْلَ الْحَسَنِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا أَيُّ يَوْمٍ بِتَأْبَى مَنَعَ قَالَ قَائِلُكُمْ إِنَّ ادْعُ اللَّهَ بِأَنَّكُمْ صَائِمُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بَيْنَنَا الْيَوْمَ لَنَبِيلٍ لَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَمْ يَقُولَنَّ مَا لَهُ وَلَكِنَّ ثُمَّ لَمَّا قُولَ لَّمَّا وَلِجْنَا شَهِبًا مَحَلَّكَ أَهْلُهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَوَيْلٌ لِّسَكَانِ عَاقِبَةٍ مَّكْرِهِمْ أَنَّمَا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَسَتَنكَبُ بُيُوتُهُمْ صَامِتَةً بِمَا غَلَبُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَكْسُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُرْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوَّا تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ فَعَلُوا أَخْرِجُونَ يَذِيقُونَ إِنَّ ابْوَالَ السَّيْءِ يَتَقَذَّرُونَ فَأَجَيْنَا أُمَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَظَرَاتٍ سَاءَ مَقَرُّ الْمُنْفَرِدِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ رَسُولِهِ الَّذِي نَصَرَ أَمْ وَخَيْرٌ أَمْ لَا يُشْرِكُونَ أَم فَأَلَّفَ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَأَنزَلَ لكم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ان بفلذه حدا اي فجتبنجت ما كن لكم ان تصبحوا شجعا الاله مع الله بل هو القوي يعذبون و جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ فِيهَا إلا الْأَنْهَارَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أمن يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تبترون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يغسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أعلام مع الله تعالى الله عما يشرثون أم هَذَا الْخَلْقُ سَنُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مِّن دُونِ اللَّهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لَهَا مَا تَشْتَهِي الأَنفُسُ وَهِيَ أَكْبَرُ دَلٌّ فِي شَكٍّ مِّنْهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَفَا لَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَىٰ أَنَّكُمْ سَتُرْجَعُونَ وَأَنَّ لِلَّهِ مَالِكَ الْمُلْكِ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَوْعَدْنَا هَٰذَا النَّشْرَ عَبَاءَ أَنَا مِنْ قَبْلِ أَن هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ولا تحزن عليهم ولا تفكر في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِن دَائِرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ هذا القران يقص عنا بني اسرائيل اثر الذي هم فيه يغضلون وان له لمد و رحمه للمؤمنين إن اور الذى يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم سَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِين اَمَ كَلَّا تَصْفَعُهُ رِيحُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدَّعَاءَ إِلَى وَلَوْ مُدَّتْ وَمَا أَنْتَ بِغَالِبٍ الْعُمْرِ وَلَا نَفْسٌ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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مَا لَمْ يَمْلِكْ مِنْ الْأَرْضِ تَكَلَّمُ بِهِ أَمْ لَمْ يَسْكُنُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْذِرُونَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى تَتَأَمَّلُ بِآيَاتِ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا لَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا غَرُمُوا فَهُمْ لَا يَنْفَعُهُمْ أَلَمْ يَرَوْا هُمَ ارْجَعَ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ فِيهِ وَمِنْ دُونِهَا قَصْرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجزال تحسبها جاملة وهي تمر مر والسحابة تُنْعَمُ اللهُ الَّذِي أَطْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُوَ فازع لي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمئت أن أعلم ودع رباه له البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اقول من المسلمين وان اسلم والقران فاني اهتدي انما يهتدي لنفسه